وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايد المؤمنين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 نافق الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول فلله وللرسول ولذل قربا واليتاما والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولا كي لا يكون دولة بين الاغنياء انكم وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون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 يَقولونَ رَبَّ نَغْفِلناَا وَلِإخْوانِ الذيينَ سَبقُونَ بِالإمان وَلَا تجعَفِي قُل بِنَا غَِّ للَّذينَ آمَنوا رَبنَ إ تَ رَأو ف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 وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَادِبُونَ لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَإِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ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 اصحاب الجنه هم الفائزون لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيتهم خاشعين لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله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 لا هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات يسبح له في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم